أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ان أني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير وأنستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم حسنا إلى أجل مسمو ويعت كل فضل فضله وإن تولوا فإن يأخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور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 وضائق به صدرك أَن يقولوا لولا أُنْزِلَ عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 ومن يكفر به من الْأَحْزَابِ فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إِنَّهُ الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا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 ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قال يا قوم أرهيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني, واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم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 الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا ينفعكم نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ منكم كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إني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 يا قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ليلى نوح اهبط بسلام من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 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد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 فلما جاء أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يومئذ إِنَّ ربك هو القوي العزيز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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراه إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا آهل وَأَنَا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أواه منيب يا إِبْرَاهِيمُ أعرض عن هذا إِنَّهُ قد جاء من ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن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 وَإِنَّكَ لتعلم ما نريد قال لو أَنَّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك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 فلما جاء أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منظود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا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 ما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائل حصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُولٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فاستقم كما أميرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وتمت كَلِمَةُ ربك لَأَمْلَأَنَّ جهنم من الْجِنَّةِ والناس أَجْمَعِينَ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق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 وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم